بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونامر بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا صوت ضعيف لا لا طيب صوت واضحنا هه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 للقاء يكن ثم أشكر أخانا عميدا كلية ووكيلا ووكيلا على إتاحة الفرصة في هذا الوقت المناسب وهو افتتاح المن الدراسة فإننا نازلنا في أول العام وفي أول العام وفي أول العام تكون التوجيهات مناسبه جدا اولا لان الشاب في تفرق لم يكن على كاهله ما يحمله من العبء الثقيل من دروسه النظريه والتطبيقيه وثانيا ان التوجيهات اذا حصلت في ابتداء الدراسه فان الانسان يربى دراسته عليه وانني اقول لكم ايها الاخوه انكم في هذه الكليه كليه الزراعه تخدمون جانبا من جوانب الحياه الاسلاميه لان الجميع يعلم او لان الاكثر منا يعلم مال الزراعة من فوائد دينية ودنوية وما جاء في فضل من زرع زرعا فأكل منه طير أو وحش أو إنسان فإن له بذلك أجرا وهذا يعني أن دراسة هذا الحقل من العلوم ومحاولة إسلاحه وبث الوعي بين المذابعين مما يقرب إلى الله عز وجل مع النية الصادقة ذلك لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاف فمن كان يشتغل في هذا الحق بدراسه نظريه يريد بها ان يوجه عباد الله الى منفعهم او بدراسه تطبيقيه يمرن بها المشتاغلين في هذه الزراعه او بهذا الحقل كان له في ذلك اجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعمال النيات وانما لكل امرئ ما نواه ولكن احثكم جميعا على اخلاص النيه والقصد ان يكون غرضكم بهذه الدراسه نفع عباد الله عز وجل واقامه الاقتصاد في هذا البلد الاسلامي لان كل ما يقوم البلاد الاسلاميه فانه تقويه للاسلام نفسه اذا ان الاسلام وصف لا يمكن ان يبرز ولا يمكن ان يظهر الا ببروز اهله وظهور اهله ولما كان رجال الاسلام في اول عهد الاسلام يمثلون الاسلام حقيقه ظاهر على جميع اهل الارض لان الله عز وجل تكفل ان يظهر هذا الدين على الدين كله وظهور هذا الدين لا يكون الا بظهور اهله ولازم ذلك ان ينهر اهله على جميع الناس وهذا هو الواقع فان العرب تعاش الشاء في البوادي والبراري هل بعجلنا عن كل ثقافة حضارية الذين عندهم من الجفاء والغلغة ما جعل الواحد منهم يأتي بابنته فيحفرها الحفرة فيأدها وهي تنظر إليه الذي جعل من جفائهم أن يقتلوا أولادهم خشة من الفقر أو أن يقتلوا أولادهم من الفقر هؤلاء القوم يقولون جعل الاسلام من جعل الاسلام منهم قوما في غايه ما يكون من الرحمه واللين والعلم والحضاره حتى ملكوا البلاد لا بقوه السلاح ولكن جن معهم من الهدي والاستقامه وحسن الخلق ولو انك نظرت نظره ولو سريع في التاريخ وما فعله الملوك في شعوبهم في ذلك الوقت من الاسترقاق والعبوديه والسلط والاستئثار نعرف كيف دخل الاسلام الى هذه البلاد الشاسعه العظيمه حتى جاء بتاجي خسرو من المجاري نحمولن الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليثوب المرقق لم يفقد منه حرفه واحده في اي شيء حصل على ذلك ابي جمالهم ام باحمالهم ام بذكائهم ام بعنفهم ام بغلطهم لا ولكن بدينه ومسلامه والذي حصل بالامس يحصل اليوم لكن بشرط ان نرجع رجوعا حقيقيا الى دين الاسلام رجوعا ليس بالقول او بالتمني او بالتحلل فان القول بدون فعل نوع من النفاق وهو مما يبغضه الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر ناقص عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان القول بلا فعل مضيعه للوقت وتثبيط للهمم بل تموت الهمم وليس تثبيطا لها لان السامع لهذا القول الماسول يطمئن ولا يتحرك لكن اذا صدق اذا صدق القول الفعل حصل بذلك الخيض والسعاده والفلاح ايها الاخوه ان امام الان اساسله وطلبه تمام القص او كما واجب الاستاذ مثل طلبته وما واجبو الطلبه يشفع استاذهم ان واجب الاستاذ امام طلبه ان يتقي الله فيه لا في ايصال العين اليه فقط ولكن في ايصال العين والتربيه التربيه المبدئيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يظهر أمام الطلبة في المظهر الإسلامي الذي يشكل مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأن يقوم أمام الطلبة وهو يحمل في طيات صدره في قلبه يحمل مصحله والارشاد وانه يبذل لهم جهده وما اودع الله قلبه من العلم لا من اجل ان يظهر فخره عليه ولكن من اجل ان يهدي اليهم ما من الله به من العلم ما من الله به عليه من العلم حتى ينتفع به وما أعظم العلم وما أعظم نفعه حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات انسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وحتى يقوم امام الطلبه مربيا مهذبا لاخلاقه يتعلمون منه الأخلاق قبل أن يتعلموا العيد لأن المجرس يجب أن يكون معلما مربيا وتعليم خال من التربية لا خير فيه ثم إن الواجب عليه أن يكون الطلبة أمامه سواء لا يختلف وعظهم عن بعض لا من أجل صحبه ولا من أجل مال ولا من أجل جاه ولا من أجل فقر يعطف عليه لفقره لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقطة شهداء لله ولو على أفسكم أو الوالدين والأطرابين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهنا لا يحابي صديقا لصداقته أو غنيا لغناه أو فقيرا لفقره او قريبا لقرابته فللناس عندهم كاين ناس عنده سوء حتى يقوم العدل ويكون معلما مربيا اما بالنسبه للطلبه فان الواجب عليه تجاه المعلم ان ان يكون كما قالهم الله عز وجل ان يكون تلاميذ للمدرس إيمانا أن يضعوا أنفسهم موضع المستلهم المتعلم لا أن يضعوا أنفسهم موضع المثل للناس ولا شيماء في مجلس الكلية أو مجلس المحاضرة على الاصح لانك كونك طالب يضع نفسه امام المدرس موضع المد للند معناه انه لن يستفيد من علمه الا الا اذا عرضه على نفسه فقبلته اولا ولكن الواجب على الطالب ان يكون تلمذا بين يدي المعلم يستلهم منه ما يلقيه اليه من العلوم والمعارف ولا اقول ذلك لأحثكم على أن تقبلوا كل ما قال المدرس من حق او خلافه من صواب او خطا لا لان المدرس يخطئ وكثيرا ما نضلله الناقه قلبه على اخطاء كانت عندها من قبل ثم فتح الله علينا بها بهاءنا الطلب ولكن على فرض ان يخطئ وهو فرض واقع فان من الحكمه ان يناقش الطالب استاذه بهدوء ثم ان تبيّن الحق وجب الرجوع اليه سواء كان مع الطالب او مع المدرس واذا وحينئذ يحصل الاتفاق واذا لم يتبين لكل منهما ان الحق مع صاحبه فالواجب على الطالب أن يتأذب أمام الاستاذ فإذا خرج من الفصل وانتهت من الحاضرة فبإمكانه أن ينفرد به ويناقشه مناقشة أعمى من المناقشة أمام الطلبة يجب أيضا على الطلبة أمام مدلسهم أن يلتزموا الأدب والهدوء وعدم الاخلال بما يضرهم ويضر الاخرين لانني ومن من خلال ممارستي للتعليم ارى بعض الناس او بعض الطلبه يكونوا في اخرايات الطوم فيحصل مني من العبث والكلام مع زميله ما يكون سببا لـشغاله وإشغال غيره وتشويش ذهن المدرس بحيث يغيب عنه ما كان قد استحضره من قبل بسبب هذه الفوضى التي تحصل من باء الكلام وهذا من الناحيه الشرعيه محرم لان فيه اشغال وإيذاء لغيره حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على هذهت ليلا وهم يقرؤون كل يقرأ ليسر وواجها في قراءته في صلاته فقال له ان المصل يصلي ناج ربه فلا يجهرا من بعضكم على بعض مثل القران او قالت القراءه وفي لفظ وفي حديث اخر لا يؤذين بعضكم بعضا فجعل النبي عليه الصلاة وال低حالة رفع الصوت بالقرآن نذهئ القرآن لا يؤذن نفس نفس القرآن لا يؤذي ولا يمكن لي أحدا ينترى على أحد قراءة القرآن لكن رفع الصوت بالقرآن الذي يشوش الآخرين نذهئ فإذا كان هذا في قراءة القرآن جعل النبي عليه الصلاة والتسلام هذا أذية فكيف بالكلام الباضي الذي ذا خير فيه ولا يصدمني إلا التشويش على الفصل والتشويش على فكر المدرس لأن المدرس يركب فكرة على حسب ما يريد أن يشحره للطلبة فإذا حصل مثل هذا الفوضى فقد يطير كل ما في رأسه كذلك أيضا من واجب الطلبة ومن واجب الأساتذة أيضا وهو واجب على جميع التنافر فيما بينهم والتعاون علامته الخير ولا سيما ولا ريب ولا ريب ان كل مجتمع سيكون فيه المحق والمصيب والمستقيم والمعهوج لكن المؤمن للمؤمن كالبنيان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشدك بين اصابعه وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فالا قلت من التناصح فيما بيننا سواء فيما يتعلق بالعباده كالصلاه والطهارة او فيما يتعلق بالاخلاق كحسن الخلق والصدق والامانه او فيما يتعلق في الماده التي بها محل الدرس فالنصح واجب على المسلمين بعضهم بعضا ولهذا كان مما جاء عليه الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النصح لكل مسلم ان النصح لكل مسلم بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه فقال الدين النصيحه الدين نصيحه الدين نصيحه معلوم ان يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامه ولكن نحتاج ايضا الى سلوك طريق الحكمه في النصيحه حتى تثمر ثمرتها لان من الناس من تحمله الغيره والغرب لله عز وجل على أن ينفعل ويغضب ويتكلم بالكلام النادئ أمام من يدر وصفه وحينئذ ينفر المخاطب ويكره الحق الذي يتكلم به هذا الشخص يعني ربما يكره الحق لأن من قال بالحق تكلم في جفوة وغنضه والله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاه والسلام واطئ جناحك لمن تبعك من المؤمنين ويقول ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهن بالتي هي احسن فاذا سلك الفكه في النصح لعباد الله والدعوه الى الله افلحنا ونجحنا لكن اسالكم هل الحكمه في الشده والغضه او الحكمه في الرقه واللين ما هو جواب ها كل كلمه مكانها الحكمه ان ننزل الاشياء منازلها قد تكون قد تكون لينا و وادقه و... هو الحكمه وقد تكون الغلغة أحياناً هي الحكمة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلر عليهم ومقواهم جهنم وبئس المصير وأنا غارض مثلاً بل مثلاً استعمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام جانب الحكمة جانب الذقة أحياناً وشيئاً من الغلغة أحياناً ففي المثال الاول دخل رجل المسجد فتقدم الى ناحية من المسجد فجعل يقول في المسجد المسجد النبوي فقال الناس يسجدون يصيحون به فنهاه النبي عليه الصلاه والسلام وقال دعوك لا تجرموه يعني لا تبقى عليه بوله لما انتهى من البول امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يصبوا على بوله ذنبا من ما زالت المفسده الان ولا لا اجي زالت بماذا يتطهير يتطهر المكان اما الرسول العربي فدعاهم لجعله صلاه والسلام وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القدر إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فذهب الأعرابي مصرورا مشرح الصد مع أني أظن أننا لو رأينا الآن شخصا يقوله المسجد نعم لكنا نتعدى ما فعل الصحابه من الزجر او الصوت ربما نغربه وهذا خطا والقصه الثانيه تشبه هذه رجل جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكت قال وقعت على امراه في رمضان وانا صائم يعني كما ذكرت في رمضان وهو صائم الامر كبير فقال له النبي عليه الصلاه والسلام هل تجيد رقبه قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ان تطعم ستين مسكينا قال لا وهذه خصال الكفاره في من جامع في نهاره رمضان وهو صائم يلزمه الصوم أما لو كان صائما لا يزم الصوم فالمسافر مع أهله وهو صائم في رمضان فاشتهى أهله في النهار وهو صائم فجامعه فهذا لا بأس به ولا حرش عليه لكن يكان في البلد مقيما جلس الرجل وسكت فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمعه فقال خذ هذا تصدق به يعني اطعموا ستين مسكينا قال رجل اعلى فر مني يا رسول الله والله ما بيننا بيتها اهل بيت افقر مني فضحك النبي عليه الصلاه والسلام تعجبا من حال هذا الرجل جاء خائفا واجلا يقول انه هلك والان فلذ الطعام لاهل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك أطعمه أهلك ماذا تقوم حال هذا الرجل بعد هذه المعاملة جاء خائفا يتوقع العقوبة من الرسول عليه الصلاة والسلام بل من الله سبحانه وتعالى ثم رجع غامما بتمر لأهله لا شك أنه سيقبل هذه النصيحة ويكون لها محل في قلبه عن الثاني الذي عامل النبي عليه الصلاه والسلام فيه المخاطب او المدعو معاملة تليق بحاله فهو ان برا رجلا عليه خاتم من الذهب عليه خاتم الذهب والذهب حرام على رؤس الرجال فقال عليه الصلاه والسلام يا معذو الى جمرة من النار فيضعها في يده ثم نزع النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم من يد الرجل من أصبع الرجل وطرحه بالأرض رمع به لما صرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك انت ذع به قالوا الله لا آخروا خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قارنت بين هذه القصة وبين ما سبقت تبين لك أن شكمه أن تنزل كل إنسان من زلته ولكن إذا درأ بين أن أستعمل اللين أو العنف يعني في معنى أني شككت هل الأحسن استعمال العنف أو استعمال اللين فمن الذي ينبغي أجواب عليكم أنتم ها؟ ثمانين نعم اذا كنت اشك هل الموقف يقدر العنف او اللي فانا استعمل اللي لانه انسق وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان ان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف وهذه قاعده اساسيه يوجد ما دام الامر متردلا بين هذا وهذا فأسامه لي احتسابا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف لكن الذي ينكر من بعض الناس أهل غيره والغضب لله أن الإنسان منه لا يملك نفسه حين يجد شخصا مخالفا في أمر من الأمور أن يتكلم عليه الزعوذ وأمام الناس فيوبقه فتأخذ الثانية العزة بالإتم فلا يقبل هذه النسيحة هذه كلمات يسيرة أسأل الله تعالى أن ينتع بها أقولها أمامكم وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لها أثر بين إخواننا الاسافيه وابنائنا الطلبه واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جاهل مهتدين وصالحين ومصلحين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الرحمن الرحيم جزا الله الشيخ احسنا الجزاء على ما بذله من جهد في اعطاء هذه المحاضره القيمه التي ارجو لنا وندينا ارجو ان نتمكن من طرح بعضها لضيق الوقت على سبيل المثال الاول انا ناشد انا ناشدك بالله ايها الشيخ الجليل ان تنبه على الامانه وخاصه الامانه العلميه وخاصه فيمن تربوا في من احضان الغرب فان تنبه بان لا يستغل احد علما او منصبه في تصنيع الحقوق والامانه في قضيه الحقوق والامانه الامنيه ونعشدك بالله أن تنبع على كل رعا أن يرى الله فيما استرعاه وأن يأخذ بحق الضعيف قبل القوين هذه يحتاج له نوع المناشرة الأمر لا يحتاج إلى هذه الشدة المناشرة لأن هذا واجب على كل إنسان أن نبين لإخوانه ما يجب عليهم من النصيحة والأمان وعلم انني اشرت الى هذا في في كلامي وانه يجب علينا ان لا تحابي احدا لشرطه او ماله او قرابته او صداقته او صداقته او فقره ايضا والله هاذا هو الذي نقول ان كان عن يكن غنيا او فقيرا فالله اولى به لا تحاب الغني لغناه ولا, ولا الفقير لفقره اناني اقول ان من الامور التي الهامني جدا ان يكون المسؤولون في هذه الكليه بما اوجب الله عليهم من النصيحه للاساتذه والطلبه بقدر المستطاع فتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسع وليس من ال وليس من الممتنع اذا راء أحد من الناس سواء كان متعلما أو معلما إذا رأى من أحد شيئا أن يتقدم إليه بالنصيحة ولكن على وجه الحكمة على وجه لا يختش مقامه ومكانه لأنكم تعرفون أن الرجل المسؤول يعتبر رفسه مسؤولا فإذا جاء من هو فاحمل مسؤوليته للمنافحنا او راى نفسه في امر من امور خذ حكم سلطته عليه يمكن ان يرتكب كل سعد ودلول لاهانة هذا الرجل سواء بالحق او باطل لذلك ارى ان السكوت على الباطل محرم ولا يجوز واداء الامان الواجب ولكن يجب ان نستعمل الحكمه ثم ان هناك شيئا حقيقه قد لا احب ان اتكلم به لكن لما ناصرني هذا الرجل في المسؤوليه عليه يوجد من بعض الطلبه ان يحاول الغش في اداء امتحان في العلوم النظريه ويعلم بهم يعلم من اخوانه وزملائه يشاهدونه يغش حائل عليه ومع ذلك يسكتون عنها وهذا حرام بلا شك لان الغش خلقه اسمي غش وفساد حتى ان رسول الله عليه الصلاه والسلام تبرى يمن العشر ولا يخدن ونحن الحمد لله مسلمون نحب ان نضوي تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ما تبرأ من ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وهذا خله الامانه والغش قد يستن يقال بنفسه وقد يستر من مراقب الطلبه فيكون كما قال العام حاميه حراميه وقد يكون من السالمه في عيض بحيث يشير الى المواضع التي تكون فيها الاسئله وربما يبيع الاسره والعيال بالله فيبيع امانته بعرض من الدنيا كل هذه ارجو ان لا يكون لها وجود في مجتمعنا ذلك المجتمع الاسلامي الذي اصط الله تعالى مجانا جميعا تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذه الدنيا وفي احترايته ليوم القيامه نعم اغلب يبدو ان اغلب الاسئله او كلها تقريبا خارج نطاق المحاضره تقريبا انها كلها اسئله استكتابيه لكن هذا لا يمنع ان نعرض جزء منها الذي نرى ماذا يعني المساس بحياه الطلبه طيب معنا نعم اقوى في تفسير بعض الايات فالله سبحانه وتعالى للمسلمين كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فيقول الله سبحانه لليهود يا بني إسرائيل إني فضلتكم على العالمين نطلب الإفادة عن من أفضل عند الله وخير أمة هل هم المسلمين أم هم أمة اليهود أولا يقول الله عز وجل لبني إسرائيل يا بني إسرائيل فكروا لعنة التي أمنت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والله تعالى يخاطب بني اسرائيل في قوله اني فضلكم على العالمين قبل ان جاء فيها الائمان في المديه وهو في ذلك نقد اعني بني اسرائيل كانوا خير الناس واظهر الناس ولهذا جعل الله لهم خصائص ليست بغيرهم حتى بعد دخول الاسلام فالكتابي مثلا وهو اليهودي والنصاري ومعلوم ان اليهوديه والنصرانيه في بني اسرائيل لان موسى عليه الصلاه والسلام نبي لبني اسرائيل وكذلك عيسى وكل نبي يبعث الى قومه الخاصه فاليهوديه والنصرانيه في بني اسرائيل كانوا في ذلك الوقت حين خاطبهم الله بهذا الخطاب هم اخر العالم العالمين بلا شك وحتى وقتنا هذا له خصائص ليست جميعها قطاع ف الكتاب اليهود والنصارى تحمل ذبيحتهم بمعنى انه الى ذبح فاما ذبيحتهم تؤكل كما تؤكل ذبيحه المسلم كذلك يجوز ان يتزوج المسلم امراه يهوديه او نصرانيه قال الله تعالى اللون محل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس طعامهم تبائحهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمناء والمحصنات من الذين أوتوا الكتابا من قبلكم إذا آتيتموهن عجورهن محصنين غير المسافحين أما بعد أن خرجت هذه المنة فإن هذه المنة خير الأمم واكرمها عند الله عز وجل وهي الاخره في الدنيا لا في السابقه يوم قيامه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه ولكن يقول واكرر ما اقول ان الامه الاسلاميه لا لا, لا ليست هي منسوبه الى الاسلام ولكنها الامه المطبقه للاسلام بقد ما تستطيع فالامه التي لا تطبق الاسلام وان قالت انها مسلمه فليست مسلمه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ليس كل من يدعي واحدا يصل ولكن الامور تعرف في الحقائق لا بالدعاوى فوهرب هذا ان الله تعالى كنتم خير امه اخرج الناس ان هذه الامه خير امه اخرجت الناس وانك قيل بني اسرائيل انما كان في وقتهم لا بعد خروج هذه الامه, لذلك هل تعتبر الامة نعم لذلك انتبرت عايه تفضيل الامه نفس لل نعم فتصير هذه الامه نفس يصح ان يرا قلنا ان ان, ان وأنك بلدك من العالمين على كل أحد في زمانه نعم هذا الأخوان يسأل ما حكم بي عشرة ريالات عملة ورقية بتسعة ريالات عملة معدنية مع العلم بأن العملة في الريالات السعودية نعم هذه ليست فيها بأس لكن بشرط التقابل في مجلس العقل لأن هذه الأوراق الأوراق العملة خرجت متأخرة ولما خرجت متاخره اختلفت آراء العلماء فيها فمن من منع المعامله بها باتا وقال ان التعامل بها حرام لكن لما جاءت الضروره اليه فانه يحل منه ما تنفعه به الضروره فقط وعلل رايهم بان هذه الاوراق وثائق ديون على الدولة وثائق ديون لان الدولة ملتزمة بأن تنفذ لمن حمل هذه الورقه ريال او 5 او 10 او 50 او 100 مثلا واذا كانت وثائق ديون فان بيع الدين على غير من هو عليه حرام فهو بمنزله ما لو كنت بيدي وثيقه باني اطلب فلانا 100 ريال ثم ابيع ما في ذمتي عليك الحرام فيقول انك عامل بها الحرام لكن هذا لا شك انه قول لا لا يطرا وقول باطل والنسوق او العمله عمله من اي ماده كانت حتى لو ان الدوله اصطلحت على ان تجعل القطع من الجلود نقودا صارت نقودا على ناس من ذلك من نرى ان هذه النقود عروض عروض تجاره بمثاله الحبوب والتمور والثياب وقال ليس فيها ربا لا نسيئه ولا ربا فضلا وهذا ايضا قول مطروح لا فعل لانه يلزم عليه لوازم فاضله جدا يَلزم عليه أنه لا دكا فيها ويَلزم عليها أنه يجوز رباتها فيها بأنواعه وهذا لا يستقيم القول الوسط الذي أنا أراه أحسن الأقوال أنه أنها عملة ولها ولها حكم العملة لكنها يجري فيها ربى النسيئة دون ربى الفضل بمعنى أن التفاضل بينها لا بأس به وعم النسيئة هو التأخير فهذا حرام يعني لا يجب ان اعطيك 10 باحد عشر بمده شهر او اسبوع او سنه واكثر لكن يد بيد لا باس به مع التفاضل وهذا في الحقيقه قول وسط بين الغلو والجفاء وهناك اقوال اخرى ايضا لا لا حاجه لذلك نعم احد ما يسال عن المساله الثين ما الحكم الشرعي للمساله المعين بان المواد المستعمله في هذا الزمان هي صناعه جوارذ سواء من النايلون والصوف والقطن أو خليط بين أحدهم والأحدهم نعم أرجوك تفضل بشرح معنا كلمة خف وغير ذلك نعم هناك خفاف جوارب الخفاف هو الذي تصغى من الجنود وعشفه ما لا تنادر والجوارب هي الشراب جوارب هي الشراب والنصوص عامة في أنه يجوز للإنسان أن يمسح على كل ملغوس على القدم بشرط أن يلبسه على طهارة وأن يكون في الوقت المحدد وأن تكون الطهارة صغرى لا كبرى وأن يكون الصف طاهرا لا ندسا هناك شرط خامس أيضا اشترطه كثير من أهل العلم أن يكون مباحا لا حرما يكون مباحا لا حرما احترازا مما لو لبس الرجل كوارد من الحريق فإنه لا يمسح عليها وعلّل ذلك بأن المسح رخصة والمعصية تنافي ذلك أي ليس من الجديد في هذا العاصي أن يرخص له علك الحال تحفظوا الشروط الان فيلبسها على طهاره وان تكون هي بنفسها طاهره وان تكون في الوقت المحدد وهو يوم وليله من قيم وثلاث ايام من سفر وان يكف ان يكون المسح في الطهاره الصغرى اي بالطهاره من الحدث الاصغر فان حصل عليه جنابه وجب عليه ان يخلعها ويغسل قدميه نعم اما ذلك في شفعيه الجورم ان كانها تخينا او رقيقا فهذا لا يضر يعني انه يجوز ان امسح عليها ولو كانت خفيفه لانه ليس هناك دليل على اشتراط ان تكون تخينا بل قد حكى بعض الشافعيه عن امير المؤمنين عمر وامير المؤمنين علي بن ابي طالب حكاوا عنهما جواز المسح على الجوارب الرقيقه التي تصف البشرة إذن. ايضا هناك سؤال عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا خطوبا من غربا هل تفضلتم بشرح معنى هذا الحديث بالشكل الأصح فهناك من يقول ان الغربة هي الدهشة من العظمة والقوة هناك من يقول ان الغربة هي من الضوء وما العلاقه بين الحديث والاي الكريمه قال الله تعالى والذي الذي ارسل والذي ارسل رسوله هو الذي هو, هو الذي ارسل يعني هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ايضا في سؤال ما كان حقي تعدد الديانات في الاسلام نعم او حاله صعود الاسلام بدل الاسلام قريبا المراد الغربة كان هو من الغربة كما يكون الغريب في وطن غير وطنه فبالاسلام بدا في بلاد الشرك بدا في مكه واندها مشقون فكان غريبا بينه ان يقوم دين التوحيد ولكن هذا الغريب صار اهلا في اخر الوقت فان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه والحمد لله في السنه الثامنه من الهجره ووطد فيها اركان التوحيد وكسر الاسنان وازال الطغيان ثم سيعود هذا الدين غريبا بنانه انه يتقلص في اخر الزمان حتى لا يوجد في الناس الا قليلا هذا هو معنى الحديث بلا شك واما من قاله من السراب والدهشه فهذا معنى ما سمعته الا الان وهو معنى باطل لان الدهشه حصلت في اكتمال الاسلام ولم يكن اكثر مما حصلت في ابتدائه وانتهاءه الى شقه فان ابتداء الفتح الاسلامي الى اشارق الارض ومعالبها هذا لا يحصل بالدهشه وكيف كان هذا في المده الوجيزه لكن المعنى الذي لا يحتمل الحديث سواه هو هذا انه كان غريبا في اول امره لا يوجد الا في افراد من الناس ثم انتشر ثم سيعود مرة في سعاد المرض ثانيه الى التقلص شيء اكثر تعجب تعجب الجنسيات في الاسلام فيقال في هذه جنسيته وكذا وكذا بارك الله فيكم تمام تعدد الجزيات في الاسلام ليس له اصل فيما اعلم لكنه اثقل ذلك للضبط لان الناس تفرقوا وكثروا فاختار با اختار هذه الطريقه للضبط والرعايه والحمايه وهي طريقه راها الحكام احقر باعمالهم ومسؤولياتهم فان الامه الاسلاميه انتشرت وكثرت وتفرقت فراى حكام المسلمين انه لا طريقه اسلم من مثل هذه من مثل هذا الضبط نعم ان اذا قامت صلاه الصلاه الجماعه حاضره مثل العشاء مثلا وهو لم يصلي المغرب ايما يصلي اولا اذا وقن الصلاه العشاء وان لم تصل المغرب فلك الخيار بين شيئين اما ان تصلي معهم العشاء بنيه العشاء ثم تصلي بعدها المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاه للجماعه وان ان تدخل معهم بنيه المغرب فاذا قام الامام الى الرابعه جلست فتقرا التحيات ثم ان كنت ممن تجمع تسلم وادخل مع الامام في بقيه العشاء لتنال الاثرباء وان كنت ممن لاحق من من لاح له, لا له جنب فانتظر الامام لتسلم معه هذا هو القول الراجح في هذه المساله ويرى بعض العلماء انك تنفرد وتصلي المغرب وحدك ثم تدخل مع الامام فيما بقي من العشاء ان كنت ممن لاح له جنب نعم. ايضا السؤال الاخر ما حكم ان يصلي صلاه الفجر في غير موعدها هو الساعه 7 صباحا مثلا او اي ساعه اخرى اي صلاه صلاه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها صلاه موقته قال الله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا منقوتا فمن اخرجها عن وقتها بلا عذر فهي مردوده عليه ولو صلى 1000 مره يعني لا فظن ان فاذا اخرت الصلاه عن وقتها ثم صليتها تبرئ ذمتك ادمتك بهذا ابدا لان العباده المؤقته كما لا تحل قبل الوقت فلا تحل بعد الوقت الا لعذر قال النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك ثم تلا قوله تعالى وعقم الصلاة لذكري وأما أن يتعمد الإنسان ترك الصلاة حتى يخرج وقت وقتها فإنها لا تقبل منه ولا يقضيها أيضا حتى لا يشعر له أن يقضيها وعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا فيندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود ويصلح حاله في المستقبل نعم نعم ان نومه قبل ما عنده نوم يقظ اما من تمكن من من استيقاظ اما بشخص يوكله يقول ايقظني او او بساعه مثلا فهذا قد لا يعبر بهذا النوع كل ايضا السؤال احيانا اريد قراءه القران واكون كسلانا في الوضوء هل يجوز قراءه القران بدون وضوء نعم قراءه القران تجوز بدون وضوء لكن إن كنت تقاو في مصحف فلا تمس المصحف اجعل بينك وبينه حائلا إما أفازان وإما منديلا تجعله حائلا بينك وبين مس المصحف لأن المصحف لا يمسه إلا ظاهر ما عدى السبيان الذين دون البلوغ فإن بعض العلم رخص لهم وقال إن هؤلاء غير مكلفين ويصعب إلزامهم بالوضوء وعم المكلف فلا يجوز له مصحف إلا بطهارة نعم هذا السؤال يقول كيف يكون الله مؤمن وهو مؤمن به حيث من أسماء الله تسمع اسم المؤمن نعم من أسماء الله تعالى المؤمن كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم وإيه الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله, الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المهين. المؤمن إما أنها من آمن الشخص أي أن منهم يخوفهم فمؤمن بمعنى المؤمن يعني الله تعالى مؤمن من يخافه من عذب النقر فيقول المؤمن هنا من الأمن لا من الإيمان وإما أنها من الإيمان وهو التصدير بما جاءت به رسلهم فان الله تعالى صدق الرسل وشهد لهم بالحق كما قال الله تعالى لاكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا فلها معنيان ان من الامن يعني انهم يؤمن على الزوجل من خافه يؤمنه من عذاب النار وان انها من الايمان لان الله تعالى قد صدق رسله بالحق كما في الآية التي تلوتها لكن الله يشهد مما أزل عليك أنزله بعنوه والملائكة يشهدون نعم. أيضا من السؤال يقول جميعنا قد قتب على أجباحنا مصيرا سؤاله إذا كان الإنسان قد قتب على أنه في الجنة فلماذا يقعل كذلك فلماذا فلم... فلماذا يقعل كذلك الأكس نعم أو كذلك الأكس ف... لا شك أن كل إنسان كتب ما قهره من جنة وما قهره من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من أجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندعوا العمل ونتكل على الكتاب فالشبهة أنجة إسرائيل موجودة في أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما كلق له إذن أنا أعمل عمل أهل جنة لا أدخلها لأن كتابة مقعدي في الجنة لا بد أن يسبقه عمل وكذلك من كان من أهل النار لا بد أن يسبق دخوله نار عمل كما أقول الآن أليس الولد مكتوبا للإنسان أنه سيولد له ولد أو ولدان أو أكثر فالجواب بلى ومع ذلك فإن الإنسان لا يدعو الزواج يتذول ويسعى في حصول الولد كذلك الرزق مكتوب مكتوب للإنسان ومع ذلك كل ما يسعى للرزق ما من إنسان جلس في بيته وهو قادر وقرب أقعد بجن رزق ينزل من السماء كلنا رزق هل كده ايضا عمل الاخره او رزق الاخره لابد ان يكون له سبب فان الابواب واحده الولد والرزق والجنه كلها اسبابها معلومه وكل انسان يفعلها فنحن نقول هذا للرجل اللي يقول اترك العمل تقول له طيب هل انت تترك العمل لرزقك مع انه مكتوب سيقول لا هل انت تترك العمل لولدك مع انه مفروض سيقول لا اذا لا تترك العمل في دخولك الجنه وان كان مفروضا لك نعم ما حكم من ترك الصلاه تهاونا متسلا ايضا ما تكون فقط صلاه عن الجماعه نعم اما تارك الجماعه اما تارك الصلاه نهائيا كسلا وتهاونا فانهم كافر على القول الراجح الذي دلت عليه صلى دل عليه الكتاب والسنه وما نقل عن اجماع الصحابه رضي الله عنهم وان تركه جماعه فانه فسوق ومعافيه لله ورسوله لكن لا يكفر به الانسان لا يخرج من المله اذا ترك الصلاه مع جماعه ولكنه يفسق ويخرج من اجاد اهل العدل الى اجاد عند السوق و وتكلم كثيرا في سياق ادله في الكتاب والسنه على كفر تارك الصلاه وكتبت ايضا في ذلك رساله صغيره بينت فيها الادله واجبت عن ادله من قال بانه لا يكفر وبينت ما يترتب على ترك الصلاة من الاحكام الدنيويه والاخرويه من الى بلاد اجنبيه كافر وذلك الاسباب قابل للرزق في تلك البلاد ما لان انه لا في بلاد المسلمين لا يوجد ما, ما توفر لهم من الرزق الذي <مت> ارى ان هنا يجوز الانسان ان الذي يذهب مهاجرا من بلاد الاسلام الى الكفر فان الهجره الهجره من بلاد الكفر الى الاسلام الى بلاد الاسلام وهذا الذي هاجر عكس الهجره الحقيقيه واما الرزق فان الرزق لا ينحصر في اهل الكفار يكون في اهل الكفار وفي اهل المسلمين وما من جابسه في الارض الا يعلم الله رزقها بل إنا بقاه في بلاد الاسلمين مع تقوى الله عز وجل من أكبر أصداب الزر لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحسس لكن عدم الثقة في بواعد الله وضعف التوكل أمام هذا الرجل هو الذي يجعله يظن أنه لا بز إلا في بلاد الكفر ثم نقول له حب ان الامر كما قلت تنزلا فهل تذهب الى بلاد الكفر لتغرر بدينك وتعرضه للخطر من اجل ان تشبع هذا الجسد الذي مااله الى الثناء والى ان يأكله الدود في باطن الارض وتدعي ما فيه الحياه الحقيقيه وهو الدين فان الحياه الحقيقيه حياه الاخره كما قال الله تعالى واتى يومئذ بجحنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي وقال عز وجل في الحياه الدنيا انها له ولعب وان الدار الاخره دهر الحيوان وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى في الدنيا شيئا يعجبه يقول لبيك ان العيش عيش الاخره فنقول لهذا السائل اجات اي اختاعه الشيطان لتخرج من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر من اجل لقمه العيش فان لقمه العيش تحصلها الى ساعتها في اسبابها واتقوا الله سواء في بلادك ام في بلاد اخرى نعم. نعم ايضا في احد السائل اسئله قلت في مجال التوجيهات النبويه في المجالات السياسيه الشرعيه للحكم بين الناس هل يمكن ان يوصف النبي بالعبقريه والحنكه السياسيه والقياده العسكريه الفذ مع مع مع ان الله سبحانه وتعالى قال ان محمد رسول الله ومنه ومن تفاهم يشرفون ويستشرفون وقال النبي في حديث احمد انا محمد بن عبد الله ورسول الله ما حق ان ترفعوني فوق منزله التي عند التي انزلني الله فيها اما من حيث الوصف العام فلا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر فذ وعبقري من الادباء الكبار ولهذا زود الصوت شويه حاضر ولهذا لمارى ان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزع بدلوه بشده قال ما رأيت وعقريا يسري فريحه وصف عمر بن الخطاب بانه عبقري لكني ارى ان نتهاشى هذه الافكار لوجهين الوجه الاول ان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به خير من هذه الافكار فوصفه الله عبد لأنه عبده تبارك الذي نزل الفرغان على عبده وبأنه رسوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتحة من الرسل فوصفه بأنه عبد الله ورسوله ورسوله خير من وصفه بهذه الألقاب لأنه وصف الذي وصفه الله به ووصفه الله بأنه مبشرا ونذيرا وداعي الله بإذنه وصراجه من نيرا وصفه الله بأنه الوجه الثاني ان هذه الاوصاف صار ان النصارى ان صار يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بها ليسلب عنه وصف رسالته لا لاجل ان يثبت انه عبقري فقط ولكن ليسلب عنه وصف رسالته اما عموما واما عموما وخصوصا يعني إما ان ان نقول انه عبقري وذكي ومحنك فقط رجل من الرجال ان هذا بهذه الصفات او انه رسول العرب خاصه فقط كما يزعمون فمن اجل هذا ارى ان نتجنب تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الالقاب وان كان معناها صحيحا بالنسبه اليه فبل هو اكمل مما نتصوره من نتصوره ان يتجسد بهذه الالفاظ احد من الناس الحقيقه يا شيخ هذا الوصف ايضا يصف به بعض الصحابه ولذلك في في الوقت الحديث سما التعبير المادي للتاريخ ولذلك يوصف بعض الصحابه كما ظهر بعض الكتاب ما يسمون كتاب الاسلام من انت يسمون بعض الحالات وجلد الشرق الاوسط يفسرون التاريخ تفسيرا ماديا حيث الشغ هو عقلي بحيث هو قوي أي إن الإسلام ما أثر عليه لأنه لما كان في الجاهلي لم يكن طويل ولم يكن طويل ولم يكن طويل ولم يكن طويل لذلك فهذا التعبير اسمه التفسير الماضي للتاريخ إن التاريخ إنه أسلام أكثرية وهو أصلاً طويل وهو أصلاً كده ولذلك لم يتأثر بالحدث وهو التاريخ نعم هذا أيضاً مما يسيب الأمر فساداً نعم فساداً وأنه ينبغي لنا أن نتجنب مثل هذه الكلمات نعم ف... يقول ما حكم امامه الصلاه في في وقتها ولكن في المنزل ما لان انني اسمع حديث سبق الاجابه عن هنا وبيننا ان سرقه الجماعه فسق باليد فسوق وما في الله ورسوله سمعنا انكم امسكتم بعدم جواز السفر للخارج حتى للدراسه وانكم امرتم بعض من الناس بالرجوع وذلك خشيه الفتنه اقول ما اكثر ما يوسف الى اهل العين من القاوين الكاذبه والله هذا ينبغي لكل انسان سمع عن عالم من العلماء وارضى الله ان يجعلني من العلماء ان يتصل بهذا بهذا العالم لينظر في الموضوع فانا لا افتي بتحريم السفر الى بلاد الكفر بل اقول انه يجوز السفر اليها لكن بشروط الشرط الاول ان يكون عند الانسان علم يتجاوز الشروطات والثاني ان يكون عنده دين يحتميه من الشهوات والثالث ان يكون محتاجا الى السفر فاذا تم هذا الشرط فانا بس وما وما امرت احدا سافر ان يرثى كما لدى ما احمد محمد السيد في مكانه ايه انا اكد لا لا نوح لما احمد سيد المستمعين عليه الصلاه والسلام ما اخر احاديث الموضوع المقلب عليه كان في المسجد محدد قال حدثنا احمد بن بطال وكان احمد بطال خلف العمود يحيى بن معيم <تصفيق> احمد بن شنب احمد بن عبد الله ان لم يحدد الامر فانا احمد بن محمد لما حدثوا قال ما اربعه ثلاثه في احمد بن محمد غلبك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فضيلة الشيخ كيف التوفيق بين الحديثين التاليين قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة منكم منك منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعك باللسان فإن لم يستطعك بقلبه وذلك أضعف الليمان وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سكر مسلم من سكر الله يوم كياما نعم الواقع هناك بينهما فرق حتى نحتاج إلى التوفيق لأن الأول فيه انه يجب على المؤمن ان يغير المنكر والثاني فيه الحث على سفر المسلم ويمكن ان اغير المنكر في هذا المسلم بدون ان اكشفه للناس فاناقشه بما بينه في ما بيني وبينه واغير منكره ويحصل العمل بالحديث الاول والعمل بالحديث الثاني فلا يلزم لتغيير منكر ان نكشف حال حال الفاعل للناس على ان الحديث الثاني في الحث على سفر المسلم ليس على الاطلاق بل المستحق في دعوكه يجب ان يوكى وان كان مسلما فاذا راينا شخصا ماردا مستهترا بالاخلاق وباعراض الناس فاينه على منكر لا يجوز ان استت عليه يجب ان يبين امره لاولاة الامور حتى يقوموا باللازم لكن لو راينا شخصا مستورا نعلم من ظاهره الاستقامه لكن سولت له نفسه ان يقع في امر من الامور فينكرها فهذا هو محل النظر فهذا النص وان كان مطلقا حتى على الستر لكن تقيده الادله الاخرى وهو النظر الى عموم المصالح طيب سؤال واحد يعني حسيت حتى دائما يتهمون اننا بعد الاسئله ولذلك ما بنجاوب على كله سؤال واحد يا شيخ وهل التاذي ايام معدوده ام تنتهي بزوال اثره نعم التاذي ليس لها ايام معدوده بل تنتهي بزوال الاثر والانسان الذي لم يتأثر لا يعزى يعني لو فرضنا ان احد من الناس ما فيه له قريب لكنه لم يهتم به ولم يتأثر به فلا حاجة التعزية لأن التعزية يراد بها تقوية المصاب على تحمل المصير فلا تتقير بثلاثة أيام ولكن يجب أن نعلم أن بعض الناس يأتون للعزاء وهم في الحقيقة يجددون الأحزان تجد الرجل قد تسلأ فيطرى له واحد من الناس بيعزيه ويصير يمجح بالميت ويقول مثلا فيه أشياء في هي وخذ هذا هذا لا يجوز ذكر ان ابن عقيده رحمه الله وهو من اصحاب الامام احمد يعني من من من قل الامام احمد ما له ولد كان اكبر اولاده وكان طالب علم وله مستقبل حسن فخرجوا به إلى مقبرة فلما حضروا للدفن صرخ صارف يقول يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراكنا المحسنين فضج الناس في البكاء فدعاه من عقيد رحمه الله وقال يا هذا انما نزل القران للتسليه عن الاحزان وانت الان هيجت احزان الناس بهذه الايه التي تلوتها ثم اكدت لا يكون عباد الناس سوى ان لهم هداه هداه يعزي يهدي الاحزان وهذا خطا ثم من يقال للمصاب اصبر واحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده بأجل مسمى هكذا عز النبي صلى الله عليه وسلم إحتى بناته حينما حين دعته لصبيه لها أو طفلة كانت في سياق الموت ثم إن الناس عندنا بدأوا يتفهمون قاعدة غير صريفة وهي التقبيل تقبيل عند التاسية هذا العاصلة فلا ينبغي ان نتخذ انما كما قلت تعزيه بمثل هذه الكلمات التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤلى تهون عليه المصيبه اما التقبيل والمصافحه ومسح الصدور وما اشبه ذلك او تيبل لازم نوقفه لازم نسلم الاجتماع بالتابعه واطع الشاهي والحلوى وما اشبه ذلك كل هذا من البدع المنكره التي لا لم ياتي اسلام بمثلها